بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى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 وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى إني انا ربك فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى ان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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغذى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصا أتوكأ عليها وأهش بها على غني ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تقف سنعيدها سيرتها الاولى واظلم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى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 اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له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 ناك فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واقوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إنا نخاف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 قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء وانزل من السماء فأخرجنا به ازواجا